119. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به بعير قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا تارثين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه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 কদ সব কুমি কবহ মালু إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المفتنين